وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ضُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدٌ الْعِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ أَيَّتُم مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ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 هو الذي يريكم البرخوف وطمعه خوفه وطمعه ويُشج السحاب الثقل ويُسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه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 لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدود والآصال قل من الرب السماوات والأرض قل لله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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حِلَّةٍ أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَمَا وَاهُمْ جَهَلٌ وَبِئْسَ الْمِهَاد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سره وعلانيتهم ويدرؤون ويدرؤون بالحسن السيئة أولئك لهم عقاب جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صَلَحَ مِنْ آبائهم وأزواجههم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وفرحوا بالحياة الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا متاع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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوّبا لهم, لهم وحسن مآل كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّ لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُونَ سَنُمْنَحُهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وكلها دائمة وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك